القاهرة تم ق د ا ل ش ب ا ب ه و ا ل ح ي ا ة ا ل ش ب ب ا ا هو ل أ م ا ل ل ش ب ب ا ا هو ت و وعزم الشباب انتهت الشباب الشباب أمر وعزم. في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميم صوت في صوت الحافظ أ التعصب أصدقاء ش ب ب ا الليلة ا في سهرة ل مرض اجتماعي يولد ا ل ق ر ا ه ي ه و ا ل ع د ا و ة في العلاقات ا ل ا ا ا ج ت م ع ي ة و ل ش خ ص ي ة ومن أ س ب ا ب التعصب تضخم ا ل ذ ا ت الجهل ونقص ا ل م ع ر ف ة والتنشئه الاجتماعيه حول هذا الموضوع تدور س ه ر ة ا ل ل ي ل ة من خلال اللقاء مع م ج م و ع ة من الشباب التعصب من أ س و أ الصفات ا ل ل ي م م ك ن ان يكون عند شخص التعصب بكل أ ن و ا ع ه سواء تعصب ديني رياضي ا ل تعصب ل عرقي تعصب ل د و ل ة ا ل تعصب لمجتمع ا ل تعصب ل ف ك ر ة ممكن حد ي ب ق ى متعصب ب ف ك ر ة التعصب دا ئ ا م ا زي مرض مزمن بيتر س ا ح ب ه ب ط ء ل أ ن ه بيخليه اولا معمي م ع م ي عن أ ي ف ك ر ة ت ا ن ي ة م خ ت ل ف ة عن اللي هو بيؤمن بيها أ و ا ل ل ك ر س كل تفكيره بالتمسك بيها احنا التعصب في حد ز ي ت ه ضد التطور ا ل إ ن س ا ن ي والتعايش ا ل إ ن س ا ن ي بيستحيل م ع ا ان الناس تعيش مع بعض لما اتعصب ل ف ك ر ة أ و لعرق أو, أو او ل د ي ن أ بطبيعة ا لدين ح بيخليني أن ا م ع او عني وده مش ده مش حقيقي غينفى او او ع ا ودول مختلفة اح لكن المفروض نحتضن التنوع نحتضن الاختلاف نحتضن ان ال... د ي م ي يبقى مختلف عني عشان انا اقدر اديني من ثقافتي و هو يديني من دلوقتي للأسف بقيت بشوف تعصب يديني قطعة واسعة من الشباب, تعصب الشباب ا من ن ل ل د تعصب بتخليه بتخليه عليه بتخلي معمي ع شخص لفكرة الماء مسيطرة د غير من ر مع ا ل و ق ت بتخلي ا ل ن ن ا س ت ف ر عنه بيبقى ا ل و ح ت ه معنويا وممكن بالمعنى الحرفي ل ل ك ل م ة قتل ج م ع ا ت دينيه م ت ش ب ث ة بفكرتها قتل واحد متشبث بفكرته خلى الناس ت ل ف و ز ه وخلى المجتمع ي ل ف و ز ه التعصب بيبقى د ا ئ م ا مقترن ب ا ل ع ص ب ي ة وبسلوكيات زي العنف الواحد ي ب ق ى قاسي معندوش ر ح م ة ا ل ر ح م ة بتستوجب م ع ي ي ا انك تتقبل الاخر الاخر ده هيبقى مختلف عنك أ ك ي د ل أ ن كلنا مختلفين عن بعض حد زيته بتخليك واقف مكانك وقف انت و ا ف م ش د و ل بفكره مسيطره عليك ك ي ا تكون عبد لها و د ه مش ه ي ن ف ع ي ع ن ي انت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 ومفيش ا ف ك ر ة ا ل أ ف ض ل صيغه التفضيل دي مش م و ج و د ة مفيش ا حد أ ح س ن من حد ما ف ي ش ح ا ج ة أ ح س ن من حد احنا كلنا موجودين عشان نكمل بعض انا ش ا ي ف ة ان الاعلام المفروض الفتره دي كمان مع ظواهر أ ح د ا ث ر ي ا ض ي ة بتحصل أ ح د ا ث ع ا ل م ي ة يشتغل على ف ك ر ة الوعي ضد التعصب وتقبل الاخر واحترام الاخر و أ ظ ن ان احنا في منطقه الشباب اللي بتم ن برئيس عبد الفتاح السيسي الفكر المتنور فكرة ان احنا نتقبل بعد إحنا 人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の人間の لانه يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك ا ر خ ع ص ي ن ب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك ا ش خ ا ل يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك ا ل خ ا ص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ا ل يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون م ة ا ل ك ا ش ت س ت و ج ب ان يكون هناك ا ش خ و ص إ ن أ ن ا أ ب ق ى مجتمع محتضن لكل الفئات اللي فيه أ ن ا لو لفظت ب ف ئ ة م ع ي ن ة أ ن ا ه ب ق ى مجتمع متعصب أ ن ا مش قادر غير قابل على ان أ ن ا اتجدد غير قابل على احتضار مما هو جديد إ ح ن ا عمرنا ما هنفضل زي ما إ ح ن ا غير لما نتطور بتقبل ا ل آ خ ر ق ا الشباب أ س ع ب بلقاء واحدة م ن الاول ش ب ب ع أتعرف ع ا ي ز ى اسمك ا ل أ واتعرف ل و منك على مفهوم التعصب ق رقات فرقة دلوقتي يبقى ى ظهري ده هذه أنه هو الوجهة منه رحمة فكرين الرأي رأيي لي اسمي عبدالعزيز كلية المنوفية يعني اللي مفيش واثنين شايف منذل بالشكل ثلث أولاً كلنا بنلجأ للتعصف فكرين هو يعني الرأي الصح اللي مفيش منه وأنا خلاص تمام جامعة تسمع عامة أدام منفعش سنة إحنا وأنا أنه أنه أن أداب دوت دوت 21 ل ا هو أ ن ا كده ذ ا ص ح ليه المتعصب يعبر عن ر ا ي م ا بصوت عالي و ا ل ع ن د م ش مزبوط ع ل ى ان ه و قريدي ش ا ي ف ان د و ت وجهه و ج نظره ا ل ش خ ص ي ة فبالتالي انت تعرضني و ل ح ن ا كجيل طالع د ا ي م ا بالميل نميل للتعصب ولكن د و ت أ ص ا يعني الاهل لهم عامل كبير لكن المحيط في ا ل ج ا م ع ة و المحيط في مثلا لو دروس او اي كان يبث فينا روح ا ق ي ا د ي ه الصواف فهو دي و ت أ ر د ي مفيش محل فيه دي في محال روح ق ي ا د ي ة ولا ده نوع من التعصب لفكري إ ن أ ن ا بس الصح ل ي ده بيبقى نتيجه إ ن أ ن ا ماقرضش كتير معنديش ما ا توسع في المعلومات ف أ ن ا ملتزم ب ا ل ر أ ي بتاعي بس ولازم افرضه عنك ومهما, ومهما تعلمت من الغير فهو أنا قيادية فأنا مش أقدر إن أنا أنا لحد بيميل أوريدي فيه أقدر برضو فهو إنه أسمع إن مش م بس ت ب التكبرية برضو ر روح دي ش ا ص ع د بلقاء ا م ج م و ع ة من الشباب أ ت ع ر ف عليك أ ح م د حجازي م و ا ط ع الزعمار أ ح م د التعصب عند الشباب اللي من دول التعصب لفريق ل ف ك ر ب لمطرب أ و فنان شايف ى ن هذه ظ ا ه ر ة ص ح ي ة أ و س ل ي م ة بالطبع اكيد مش صحيه ولا س ل ي م ة خالص لانها أ ص ل ا لا ت خ ل ي ش النقاش و ا ل أ ف ق تتوسع وانها لا تكون في كلام كل واحد ي د ف ع عن و ج ه ة نظر من غير ما يقبل و ج ه ة نظر من حد تاني فيحصل ب عقم تفكيري ا ل د ك ت ا ت و ر ي ة في التصرف دي عند الشباب ج ا ي ة من إ ي ه アイテムはアイテムざアイテムはアイテムはアイテムはアイテムはアイテムはアイテはアイテムはアイテムはアイテムはアイテムはアイテムはアイテムはアイテムはアイテムはアイテムはアイテムはアイテムはアイテムはアイテムはアイテムはアイテムはアイテムはアイテムはアイテムはアイテムはアイテムはアイテムはアイテムはアイテムはアイテムはアイテムはアイテムはアイテムはアイテムはアイテムはアイテムはアイテムはアイテム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 الشباب, معكم مع من الشباب. أتعرف عليك؟ مهتدي ا اثنين الشباب. ز ل وألتقي عليك؟ ت أتعرف معكم مع من أيضا. مهتدي و ج ه ة نظرك في موضوع التعصب تعصب الشباب الآن. التعصب ش ب ب ا الآن الرياضي ل ل ف ك ر ة المطرب لاقليه ا ل د ي ن انت شايف, الموضوع شايف ان ل م و و ض ع ده ازاي؟ ش الموضوع ف ان ده مرفوض تماما ن ج ه ه نظر الدين و ا ل إ س ل ا م والعادات الحضريه ة و ي ر ف ض ا المجتمع ويرفوضها اي عاقل فاليم فكريا عمتها. لأنها بتخلق متحضر من نوع شخص 私たちはこのように見えます。 私はこの辺りにお話を聞いているときに、私はこの辺りにお話を聞いているときに、私はこの辺りにお話を聞いているときに、私はこの辺りにお話を聞いているときに、私はこの辺りにお話を聞いているとき ا ل م ع ل قال الله تعالى لنبيه وما تعالى ن ب ي ه و م المتداول أ ر س ن ا إلا ك ر ح ة للعالمين ل يكون、عدل. والتعصب أنواع قد يكون هناك. حاليا يعني التعصب على معنى ا ل ز م بس في ا ل إ ن س ا ن قد يكون مثلا هناك شيء صحيح ثابت يقول و أ ت ع ص ب مع التعصب ان أ ت م س ك أ ت م س ك مثلا ب ب أ خ ل ا ق ن ي اتمسك ب أ س د ي ن ي أ ت م س ك بالشيء الصحيح الوارد الشيء المزبوط هذا مطلوب م ن إن أ ن اتمسك أ به وهنا هو التمسك بالحاجات ديدي ا ل ر ح م ة اللي إ ح ن ا بنتكلم عليها اتمسك ب أ م و ر ديني دي نوم ع ن ا ل ر ح م ة والتسامه لكن أ ن ا بكلمنا ت ه عن نوع السيء اللي هو التعصب、نعم. اللي بعصبيه و ن غ ل ط لو حد مثلا جاتسلي ح ا ج ة د ل ا م ه فحنا بنرفض ده بشكل غبي جدا ما نلقاش للحوار لي مثلا من ن ا كان قوي ة ا ل ح ج ة كان كلما يعني قليل الغضب、بالزبط. سريع الرضا كما ورث الحديث أ ف ض ل المؤمنين اللي هو قليل الغضب سريع الرضا لذلك النبي أ و ص ا ن ا لما واحد من ا ل ص ح ا ب ة قالوا ق ا ل ل اوصني يا رسول الله قال له لا تغضب فقال له أ و ص ن ي قال لا تغضب قال أ و ص ن ي قال لا تغضب ل أ ن الغضب جماع لكثير من ا ل أ م و ر ا ل س ي ئ ة ف و ر ن في الدم إ ن س ا ن م ا ب ي ع ر ف ش ا د ي ت ت ر ب عليه قد ي ترتب عليه قتل قد ي ترتب عليه ا ق ت ر ح ا م قد ي ترتب عليه فساد دول ترتب ت عليه أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة فالوصيه ة ن ا لا تغضب ده لفظ قليل ولكن معاني ه ك ث ي ر ة وترتب ت عليه أ م و ر ك ث ي ر ة فالواحد لما يلتزم ب ا ل أ خ ل ا ق ا ل ن ب و ي ة الاخلاق ا ل م ح م د ي ة عدم الغضب التعاون ا ل ت آ ل ف ا ل ر ح م ة كمان في شيء ينبغي أ ن ننبه له وهو ما يحصل هذه ا ل أ ي ا م وما يسمى بالتعصب الكره و ن ح م ي ذلك ده في نقطة لابد ننتبه لها ج ينبغي د ا اللي هي مثلا كد... مثلا ا ل هي بعض ا س ا يعيبوا على... على لاعب عشان شكله, كله أو لونه لأنه الفريق المضضلية لا هذا ل على شكله كله لونه لأنه أ أو ي ي و م ب ن أن ننبه عنه ونحظ منه ان ل ل إ س ا م ح ا ننتبه آمنوا لا قوم من قوم. فينبغي أن ن قوم لا يسخر جيدا لها ذ ه ل لأنه هذه الأمور أ م و ر هذه ت ؤ د ي إلى ل ا ع د و ا ت تؤدي بنتجمع دي يعني الرياضية يكون شيء يعني يحصل مع بعض أنه أن نحن مطلوب تنام زاوله الروح للفرح للصرور يحصل تنافر يحصل تقاتل لا كما ورد هذه عصبيه مم ة ممقوته الاسلام مقتها لا, لا بل الامر قائم على التواد التآلف التراحم ل ل ف ا ت تحسين الظن ان نكون جميعا كاليد الواحده ة لأن كل القيم تتلاشى الرذائل فيه والمحرمات、والحمزان. دلوقتي احنا ع ر فالاهتمام ي ن ق ايه روح الشباب الشباب ي كلهم ه روح ب و ودي حاجة كويسة مش حاجة ش حاجة بحكم ا الشباب ي ا التقل جواف حاجة رياضة احسن ما يطلعها في حاجة سلبية او حاجة و موجودة ل يطلع سلبية في مش و وبالدور ي س ة ا ل ج ت م ع ف انها ل ا ا ه ت م م بحكم من زمان اللعبه الشعبيه الاولى هي الكوره هو احنا من زمان ي م ك ن أن أشجع ج كورة مثلا ت يبدا ل السوشيال ي م ي لحد عادي أو هو كان آخرنا يعني مع ا بالتحفيل يسمى يبدأ ب لكن ظهور السوشيال ميديا من الفين وعشره ب د أ ت لا تظهر ح ا ل ة احتقان بقى وده يرمي ك ل م ة و لاعب يخش يقول تصريح ملوش لازمه ة ولعب تاني. بدأ تاني يبقى ي ف ضوء او بيبو محمود مشهور قوي وقال وراح الكلام ده. الكلام ده اكيد كان ما حاجة بتركز عليه. انا شايف ان ده السبب الاساسي في في انتشار التعصب. يمكن زمان بقى على اساطرنا كابتن بيبو محمود الخطيف في مطش مشهور قوي كان مع الزمالك راح شحاتة تركيز بتركز بنتفرر كده يمكن بيحصل فيش عليه. في في على على قبل من مطش مع ده. ده ده خد حسن بس بقى ده بيشجع ده و د ده وده بيشجع ل ب س تشيرت ي ده ع ن ي ي ف ه موجودة ا لا ك ب ب ت ن يمكن ب بتشيرت و ا ل ز ل والعكس برضو ا ا ل ك ب ت حسن ان ت ه ي ع ي ده د و ل لعيبة زي ما ن ق و لعبه إيه ا ل ي ة ع ن د ا عندها إدراك عندها وعي ه م ي يعني زمان ما كانش في ك ل الملعب م ده ا ز ا ي ة هي اللي ت بل د أ ا أ و لعبه ما فيه أوه انت فيه بتبقي برضو ل م ت و ص ط في الملعب ب س ا ل ج م ه و ر م اي ل ش أ دعم だから مصر حبيبتي في كفه وكل الدنيا في ك ف We'll let it all はい。 ظ ا ه ر ة ا ل أ ل ت ر س ب ا ل ن س ب ة للنوادي ا ل ر ي ا ض ي ة و ا ل أ ن ش ط ة ا ل ر ي ا ض ي ة كانت زيادة سبب في ع مش ل التعصب ولا هي بالعكس ي هي تحتويها ممكن م سبب ومش ممكن نحتويها ل أ ن ه ي ل ه ا أ ف ك ا ر خ ا ر ج ي ة شويه ة ي ف لانها تعصب كامل للفريق بتاعه、مم. حتى بره كده يعني مش هنا بس、مم. فلما نيجي نرجع هي أ ص ل ا فكره يعني ظاهره غير صحيه انها تبقى م و ا ل ج و ا بيشجعوا د ي في أما كانش ت عندنا ص ب ب ا ل م ظ ر اللي ع ن Gracias. ل الالتحام مش عارف راحت فين د ت ي ب ص ر ح ة أ ن المنظر اللي فيها ا بيحصل بقى ده ده خ ل ا ف وجهة و نظر وحد جدا في الروح اختفت في الرياضية الطباعة. الروح ظل وجود السوشيال وجود ي ي د ا وان ا ل ج مع ا ه ي ر بقيت بكل فريق وكل ج م ه لكل ف ر معين او مع ف ر ق لبقى ل ا ف ر ق ق الاخرى ف ب ه م ش شاف غ ي ر ن ف س ه وبقى تقبل او ل خ ر ا ل ش ي ء مع ر ف و ض بان ن د ه خالص ت م ا ا الالتحام م مع ف ر ي ق معينه او مع م ع فكرة ي ن معين. ده ن ت ي ج ة م ق ص نفسي موجود عند ا ل ش ا ب بالطبع ل أ ن ه هو بيشوف نفسه في الرول مدل ا لانه ل ي ق د م ه ل أ لو الرو الموديل اللي هو ده كان شايف نفسه كويس ه أو هو ك او ن س ي ن ف س ي ا أو ن ض ر كفايه مكنش ا ا هيقله ا ل ش خ ص ي ة اللي كان قدامه اللي هو بيبصلها ب ص ة اللي هو مدل في كل ا ل أ ح و ا ل ب ا ل ض ب ط بالظبط فهو عايز y.. يبقى زيه فهو مش قادر يبقى زيه ف ب ي ق ل ه فهو بيقل إ ل ه بتاعه وطبعا تمام اقصد د ف عقله ا ب ط ن لانه ي م ج م و ع ا ت أ ل ت ر س و م ج م و ع ا ت من ا ل ش ب ب ا ت م ل ل و ب ي م ا ت ولكن لدينا ا ل ل مباحات يكون ه ك للتنظيمات أكثر؟ لا يمكنك ا ط ب ي ع ض ان الشباب هما ج فأنا تتمكن ا أرى فريقي س ب ف ا الطرق سواء سأعبر بكل م ب التنظيمات ح مباحة ة أو غير ب ا ط ر ق ا ل اكثر ي من ف ع التنظيمات ل ن みたいな。<音楽> 何となく、自分のことを知っている人は何となく、自分のことを知っている人は何となく、自分のことを知っている人は何となく、 صوت الشباب عبر عن م ا ل ك ا ا م ش ا ع ر ك حرر افكارك قول رايك شارك بفكرك لبناء الوطن صوت الشباب صوت صوت كن داوما و م خارج ا ل ل م كن د و خارج المقلوب سايفين المدرسة ناس إزاي زهرات التعصب نلغيها الأجال الجديدة شوية وعندها روح ياضية وبتقبل الرأي وبتقبل الرأي الآخر عن نقاش لازم النقاش الأول محتوي ونخلي شوية بيبدأ البيت ومن ثم المدرسة ومعد كده لما ينطلقوا نعرفهم نعودهم عن من من ومن ندوات إزاي ثم ومعد لما ونقعدهم مع ناس كتيرة ونخليهم تطلع وبتقبل وبتقبل روح أهدى ده الشخص كده كتيرة رأيه ويتقبلوا أ ه ه ل ر أ ي ه ساعتها ي ب ق ى طالع هو ناضج و هيعرف يتعامل مع البيئه الخارجيه اما ح ا ج ة البيئه ا ل د ا خ ل ي ة و بعد كدا البيئه الخارجيه أننا ما, ما, ما, ما إن ف مجرد ان انا هعرف ب د م ا غ ي انا ط ب ي ع ي ان انا هعرف بعد كده الدنيا م ا ش ي ة ازاى ومقدرش اتعصب على حد بعديها لان خلاص ي ع ن ي الموضوع بقى سيان ماحدش س ف ه ل ي من دماغى انت شايف ان ا ل إ ن س ا ن المتعصب ا ل ل ي ب يشتم و ب ي ز ع و ب ي ع م ل مشاكل د ه عنده نوع من ا ل ل ل النفسي ولا خ إنسان ي هو ط ب عنده ي بالتأكيد لا طبعا ع نوع من الخلل النفسي ولا ب ي ن ظ ر ل أ م من و وهو ر نظرة عنيفة تلعيف ي ح ت هو ا ل ي م ي ة أ ص ل ا ب ي ك و ن متشدد وفكره غير س ل ي غير سوي وبيفقد قيمة م وفكره ا ل اللي ح ا ج ة هو ب ي ع ا ي الروح الرياضية بتاع الزمان والتعامل بأد ز وفي ق ي اللي ا ت احنا م ت ق د ن ه ا د ل و ق ت ي ش ا ي ت ن ا ر نحن وإزاي نستردها ونستردها إمتى ونستردها ا ع ة اللي ن و ن س ت ما بيلعاوه ووقتها ظ ر ت تعصب و ت ه ا ظهرت الأخلاق ونستردها ي ك ل فهي دي ونستردها ح ت ونستردها ا ل ص ب و ل م ا واحد ب س أيد أيدت كتير الفكرة الناس كتير أيدت الفكرة و ب ا ا ا ح ت ه و ل م و و ض عن موضوع وموضوع علاقة بالتعصب وموضوع أخلاقي أخلاقي ليس له ل ا بحث إ س الغاء ن من ا إ إلى الإنسان إ ن ن عن س المسؤول ا ل ع م ل ي ة التعصب دي و ا ل ع و د ة إ ل ى الروح الرياضيه الاسره والمدرسه والبيئه المحيطه すぐにスルーキーやってみようとしたら、すぐにスルーキーをしてみようとしたら、 بعد الاحداث ا ل ل ي حصلت في بورسعيد ي زودت التعصب جدا ان بقى فيه لانه شايفة ناس لا و يوصل محافظة م تانية ل ض و ع ما ش لك من ا ل م و و ع بيننا فلازم فيه اكتر ح ب س ت ا ل عملت الجمهور ج م مع ه و او ر بتاعك بتاعك انا كزا ف ا ا شايف ان, إن, إن, إن العمل الاساسي ن على العيب تبكورة ا ل ح ا ج ة ا ل ت ا ن ي ة لازم يبقى فيه وعي وتويه للجماهير انا افتقد الاسلوب الهادي في التعامل والروح الرياضيه حضرتك دوت يعني احنا اصلا جيل طالع على كده. إحنا هو بقى سيستم. بالنسبه ق ى سيستم ب للفنانين والكلام ده في ناس بتبقى ش ا ي ف ة ان انا, أنا ايه اللي هو بيقدم ايه اصلا ان انا بقى مكانه ده ده بقى اللي هو نظره ان انا بقى مكانه احسن يوم يعني يقدم يمكن يعني ابقى احسن منه فالناس دي ب ت ل ج أ لكده right you إ ذ اهلا كنا بنقول ن ا ل ا ر د ة سهرة ة ل ل ت ع ص بكم التعصب ب ل أنواعه ش امي ل ل ت ع ص ب ا ا التعصب الديني ي بس التعصب、للديني. التعصب لفكرة التعصب لفنان هي صفة مزيح من من حضرتك و ب ا ل ن س ب ة للتعصب فنحن ا عارفين ان التعصب آ ف ة ف ك ر ي ة يعني ب غ ي د ة جدا لان ه ف ه ا ل ش س ئ ل ه ك م و ج و د ة في م ج ت م ع ا ت ن ا ا ل ع ر ب ي ة بشكل كبير طبعا ه ي م ر ف و ض ة من حسن الح... جانب الديني وجانب ا ل ا ل أ خ ل ا ق ي لأن يعني الدين دايما ً بيحث على ا ل و س ط ي ة والهدوء وعدم ا ل التعصب ل أ ي ف ك ر ة من ا ل أ ف ك ا ر أ و ل أ ي شيء من ا ل أ ش ي ا ء ومن ن ا ح ي ة ا ل أ خ ل ا ق ي ة ب ر ض و التعصب ضد ف ك ر ة ا ل أ خ ل ا ق لان إ ح ن ا لما بنتجه أ و بنتعصب لشيء فحنا بنتناسى كل المعايير ا ل أ خ ل ا ق ي ة ا ل م و ج و د ة عندنا و بنكرس كل ت ر ك ز ن ا على اننا نبقى بندافع عن شيء معين بشكل جنوني ت ب ع د ا ل ف ت ا ح لو ن ان بعض الدراسات ا ل ن ف س ي ة بتؤكد ان الشخص ا ل ل ي ع ن د ه ن ز ع للتعصب ب ي ب ق ى ع ن د ه نوع من الشعور بالنقص والجهل و ن ق ص ا ل م ع ر ف ة هل ا ل ل ينتمي ب ي الى ف ك ر ة م ع ي ن ة ويصبح متعصب ا لها فعلا ب ي ب ق ى ع ن د هذا ه الشعور اكيد كون لو ا يتناسى يعني في كم معيار للتفكير السليم اللي مفروض الواحد ياخدهم ح د كده يعني فيه للتفكير ويمشي عليهم مفروض كم لو بصينا ل ل ن ا ح ي ة التانيه ة اللي ي ناحية التعصب هنلاقي ان ف ع ل الشخص ا اللي بيتعصب ل ش ي ء يعتقد ن ي ع انه و عنده نوع من انواع النقص زي م حضرت او حضرتك ذكرتي نوع من انواع مش قادر اسميه قادر غير فقدان الاتزان العقلي ي ع ن ي ه و لو كان ع ن د ه اتزان عقلي معين أ ع ت ق د انه هو ه ي ب ق ى فاهم ان أ ن ا لما أ د ا ف ع عن ش ي ء باستماته ل د ر ج ة دي أ ك ي د أ ن ا مش ماشي على الطريق ا ل ص ح لان أ ي ش ي ء في العالم مهما كان قداسته أ و مهما كان أ ه م ي ت ه م ا يستدعي ش أ ب د ان الواحد يكرس كل تفكير للدفاع عنه بشكل مستمر مش أنا بس اللي بنتمي أنا أ اللي الفكرة بس لهذه و هذا ا ل ط ر ي العقلي ي ق ع ن ي في ن انا س كتير ففكرة غيري أ ن أ ت ع ص ب و أ نفسي ص ب ن الحارس ا ل أ م ي ن ا ل ل ي يدافع عن الفكرة دي س و ا ء كانت ف ك ر ة فانا ن ي ة س و ء ك ا ت فكرة ر ي ض ي ة س بحيث عن الطريقه التي يفترض ان ت ك و ض العقل ا ل ل س ي من يمشي عليك يرتب أفكار ر لطريق جانبي آخر بغيط من الاسباب ن ب آخر و اللي ذكرها أ ي ض ا علماء النفس غياب القبول ل ل ر أ ي ا ل آ خ ر الشخص المتعصب معندوش ف ك ر ة ان انا أ س م ع ر أ ي حد تاني هي فكرة إن م ده ده ده مرونة. وفي ج و د ة ل ل أ س في م ج ت ت م ع ع ا ا ا ن ل ر ب ي ة أكتر م ن ه ا في الكلام م م م ج نتيجة ت ت ع ا الغربية ده أنه ن عندنا غياب ا د و ر ل التسقيفي للشباب ل ل ت و و أو أو ع ي ج ت ت م ع ا ا لا ع عن موضوع ر ب ي ة ل ت ع يعني ص ن أ اعتقد أ أن ب ر ان في الغربية ي الدول ع ي الرأي ورأي دي فكرة الأكثر حد ا ج ة ب يتعصب ه ي في وفي في مرونة مرونة الكلام ما أ ع ق د حد ش أن هناك ب ت لرايي فيفضل يدافع عنه ب ا س ت م ا ت ة ل ا في تقبل ل ل ر أ ي و ا ل ر أ ي الاخر و د ه المفروض ي ب ق ى موجود في كل المجتمعات البشريه سواء كانت ع ر ب ي ة او غ ر ب ي ة لكن احنا عندنا ل ل أ س ف م ج ت م ع ا ت ا ل ع ر ب ي ة الموضوع د ه مش متواجد بشكل كبير لان كل واحد بيظن ر أ ي ه هو الصواب وفقط و ا ل ح ق ي ق ب تقول ان ممكن ر أ ي الصعب يحتمل ا ل خ ط أ ل أ ن م ا ف ي ش حاجة في الدنيا سبتة يعني م ا فيش يعني حاجة ه ي م ف ر وواقعيه ض ة أ ة سبتة أو كل شيء في الدنيا يحتمل ا ل ص ح ة أ و الخطا أ أن ففكرة ن أدافع عن ف ك ر ة م ع ي ن ة ب ا ل ش ك ل ا ل ر ه ي ي ب ده, ده ع ن ي أ ن ا ب ع ت ب ر ه م ش نقص ب س في ا ل م ع ا ي ي ر أ و في ا ل ت و ع ي ة بل ه و نقص في ا ل ل ق و ة ا ع ق ل ن ف س ه طيب ل و ك ل م ن ا ع ن أن ا ل ت و ع ي ة م ث ل ا ي ع ن ي و ز ا الشباب ر ة ع م ل ة م ب ا د ر ة لا ل ع ص مصر أولا شايف أن إ ي ه الحتة ا ل م ف ق و د ة م ا بين س ا ل مثلا و ز ا ر ة تؤكد ع ل ى ه ذ ا ا ل م ع ن ى ع ن د الشريحة الأكبر م ن ا ل ش ب ا ب ه ي الفكرة يعني مش ف ك ر ة بس مبادرات او فكره ة إن اننا عن... فكرة ا إن كيفية ي الوصول ع ي ا فيه ي طرق م ع نعلن زي التواصل ا م المختلفة و ا ا ع ا دلوقتي عن ا والتواصل تكنولوجية الاجتماعي هو أهم شيء ن كان نية انها فيه فاذا كان فيه فاعتقد اي نية لتوعيد الشباب إنها لازم ت خ بلورت الشكل الحديث عن ط ر ي ق مش بس ندوات ولكن بسترطة وعية ا ل أ ط ف ا ل ا ل س غ ا ل ي ن أ ن ا إ ي ش ه م في ا ل ف ك ر ة إ ن أ ن اتقبل أ ر أ ي ص ح ب ي أو ز م ي ل ي أ و صديقي اغرس و ا ه هذه م ا ل ف ك ر ة اذا ب غرست ا ل ف ك ر ة ان أنا اتقبل ر أ ي غيري اعتقد انه و ه ي ن م و وعنده هذا المبدا ف م ش ه يكون ب في م ر ح ل ة الشباب او ما بعد مرحله ة الشباب اذا تقبل او تقبل اعتقدش اذا سمع ما رأي اخر ما ان و يتعصب لرأيه ل الشباب ن هو من ع م ممكن ان انا ممكن اسمع معاه ده وده بيقول بيقول باتفق رأي غير رأي وده بيقول رأي غير اللي معي ان ت ق ل كل هذه ل لان كلها أ ر ا ء ت ص ب يعني أنا في رأيي انا ان ال مهما كان قد يعني قوته د ق أ و مهما كان ش ك ل ه أ ع ت ق د ما بصمد في ا ل آ خ ر في ا ل م ص ل ح ة العامه ل أ ن ت ن و ع ا ل ع ر ا ء هو ثراء يعني ثراء ثقافي وثراء عقلي وقد تكون ف ك ر ة من ا ل أ ف ك ا ر اللي أ ن ا مش قادره تقبلها دي تفتح أ ف ا ق ت ا ن ي ة في ذهنيا طب لو ت ك ل م ن ا عن ان الشخص المتعصب هو ب د اه ي ة لشخص متطرف طبعا ر ف انا اعتقد ان الارهاب اذا هنتكلم عن ص و ر ة من صور التعصب البغيضه فالارهاب لان اللي كان متعصب في شبابه ا ل ف ك ر ة سهل جدا جدا ان هو يتم استدراجه الفكرة أخرى ويتعصب ل ه ا بشكل كبير فطبعا الشخص المتعصب هو ب ز ر ه لشخص ممكن فيما بعد ان يصبح متطرف ويمكن استغلاله ويمكن طبعا لأن أو الأفكار القائمة على التطرف والتعصب بقى في دلوقتي بتبقى بشكل بيكلم الجماعات على على عندوش على الأفكار القائمة ناحية الدينية أيما الشخص ما عندوش القدرة على التفكير اللي لأن هتكلم دلوقتي سليم أو أن أو أن أن ممكن يكونه يفهم هو هو في فكرة فيه يقدر رأيه صحيح ده ف ا ل ي أ ن ا أقصده أن ا ل ج م ا ع ا ت ا ل م ت ط ر ف ة أو اعتقد ل اللي, اللي بيشتغلوا ن ا س ل النقطة ى دي أ ع ان أ ن س ب نموذج لهم ي هو نموذج المتعصب، الشخص م ت ع ص ب ا ل المتعصب يعني ده أقدر من أبلور غسيل وأخليه معينة ويتحول وأعمله متعصب متعصب من أنه من ده أقدر كده مجرد ده أخته أفكاره هو أبلور لفكرة لفكرة متطرف مخ شخص شخص شخص إلى للغاية وشخص خطر على المجتمع كمان دور دور ودور المدارس والجامعات إن هي تفتح الشباب لموضوع إن تعصب ده زياد ده التواعيل طفولة لو وسائل والجامعات اقول لموضوع مقفوض وتتواصل التواصل هنا المنطبي؟ انت كلمنا الإعلام ان الشباب ان التعصب يا قلت لكن تفتح عن جماعة معهم مين في هي يبقى منذ ممكن أ ص ل عن طريق ش ك ل مباشر بين ا ل ج ه ة ا ل ل ي م ف ر و ض تعمل ا ل ت و ع ي ة وهي ا ل د و ل ة وبين الشخص ا ل م ط ل ق ي وهو خلينا نقول الشباب أ و صغار السن ع ن ط ر ي ق في طرق كتير يعني أ ن ا اصد مثلا إ ذ ا خ د ن ا شعارات م ع ي ن ة ب س ي ط ة أ و كلمات ب س ي ط ة ولقناها أ و خليناها ا ل أ ط ف ا ل ص غ ا ر ي ن أ و الشباب يتلقونها و تدخل لهم بشكل هم ي ق د ر ويستوعبوا يقدروا, أو يقدروا بقى التواصل الاجتماعي للكلام ك لما هم ده أعتقد أنه ي ب ر وسائل ه ي ت ذ ك ر الاعلام م ا يمكننا ن ف ي ي ب ن ان ر ن ا ق ي خ ل ا ق ة ر ه ي ب ة بين الضيوف قدامي للمشاهد و أ ع ت ق د نموذج ه يبقى ن يعني يحس على التعصب د يعني أنه يبقى ف ي ك كدوله في المجتمعات و ا ل أ خ ل ا ق ا ل ل ي هي تكون ب م ل ة زي الشمس ا ل ل ي ح نسترشد ا ب ن ب الضوء بتاعه يبقى و ل ك د ه أ س ا س ي ا ت و أ ع ت ق د ا ن د ه مش ص ع ب تطبيقها لاننا إ ذ ا شاهدنا المجتمعات ا ل غ ر ب ي ة ن ل ا ق ي فيها الكلام ده بشكل واضح وصريح يعني الفكرة مش صعبة قد ما هي محتاجة أخذ المبادرة. يعني صعبة الفكرة محتاجة المبادرة المبادرة مش قدمه أخذ أخذ و تطبيق د ه بشكل أ و ب آ خ ر من الناس ا ل م ت خ ص ص ي في تصميم المناهج ا ل د ر ا س ي ة أ و غيره عند ا ل أ ط ف ا ل أنهم يدخلوا ولكن لدينا الدينية فكره الادينه ف التي تتعرض لها ولكن لدينا ي فكره الاطفال الصغير ة لانها فدا كبير تواعي لا وطريق ت ت ع ط ر ا لها ا لا أ ت م ع ب ع ض ه م ا ل ب ع ض ح دمي بلا ط ر ي ق ة ي ب ه و ح م ا ل ن ا ن ق ت م ع ا ر م ي ب ي ه م <تصفيق> م ا ه د م ت ع ت م م ع ا ا تنس الاعجاب ا ل م ق ل ة و إ ل ى ا ل ل ق ا ء ا ل أ س ب و ع ا ل ق ا د م ل ك م ت ح ي ا ت ي و ت ح ي ا ت أحمد ا ل س د ا و ي م ن ا ل ه ن د س ة ا ل إ ذ ط ع ي ة ا ل أ س ب و ع ا ل ق ا د م ص و ت ا ل ش ب ا ب م ع ت ح ي ا ولا تنس ا ل ا ت ر ا ك ب